أعوذ بالله من الشياطين الراجين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وَلَا تقولوا لمن قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدك الله المولان العظيم